بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويب ثم رددناه أسفل سافين 111. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممدون 112. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم